ويرد دعاء حفظ وعصمة من جميع الآفات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبسمه المبتدأ رب الآخرة والأولى لا غاية له ولا منتهى في السماوات الأولى الرحمن على الأرشستوى لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله العظيم الآلاء دائم النعماء غاهر الأعداء الرحمن على خلقه برزقه معروف بلطفه عادل في حكمه عامل في ملكه رحيم الرحماء عليم الألماء غفور الفقراء بصير الأسراء مدين الأنبياء قادر على ما يشاء قديش سبحان الملك الحميد في العرش المجيد أعال لما يريد رب الأرباب تسبب الأسباب وسابق المقهور ورازق الأرزاق وخالق الأخلاق وقاهر المقهور وعادل يوم الحشر والنشور إله الآلهة يوم الواقعة رحيم حكيم غفور شكور صبور والحمد لله رب العالمين الملك البلي القديم خالِقُ العَرْشِ وَالسَّمَاوَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قَابِلُ التَّوْبَةِ شَكُورٌ شَكُورُ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الدَّائِمُ رَازِقُ صاحب صَاحِبُ الْعَطَايَا يَغْفِرُ وَيَعْفُو وَيُثَبِّتُ النَّادِمِينَ وَيُؤْمِنُ الْخَائِفِينَ اللَّهُمَّ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْكَبِيرُ كثير العتايا ليس كمثه شيء وهو على كل شيء قدير يا شاهد أن تعلم سرا وعلانية أنت قلت وأنت أصدق قائلين ادعوني أستجب لكم وأنت أصدق القائلين ادعوني أستجب لكم لا تقنطوا من رحمة الله اللهم احفظني من آفات الزمان والفضيحة تفضحني في اليوم المعودي الله ربنا الله رب الرب لا إله إلا الله إيمانا وصدقا لا إله إلا الله إيمانا وعدقا لا, لا إله إلا الله تعبدا ورضقا لا إله إلا الله تعبدا ورفقا لا إله إلا الله شوقا وعدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعيد نفسي وشعري وبشري وديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي وذريتي كل ذي شر يؤذيني وجميع ما رزقني من نعمة الله وإحسان الله تعالى وإخزانه من المؤمنين والمؤمنات بالله العظيم من شر كل ذي شر فكل ما أخاف وأحذر ومن فتنة العرب والعجن ومن شر الجن والإنس والشياطين وجنوده ومن شر السلاطين وأتباعه وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الليل والنهار من شرها أنت تآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم أسبحت بك من شر كل ذي شر خلقته وأعذ بالله العظيم من الغرق والخرق والخسف والعجارة والزلزلة والسيحة والفتنة والصواعق والجنون وجنع نباء البلاء ما في الدنيا والآخرة فأعوذ بالله العظيم من شر المستغاثة منه الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك وأسألك الخير كله لا إله إلا الله وهته لا شريك له إله واحدا فردا صمدا بيترا لم يتخذ صاحبة ولا ولداه اللهم من أسألك بأسمائك الذي لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير وخشعة الأصوات له القلوب يا عابري من كل كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا إله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وهارون ويا شاهد كله كل نجوى ويا شاهد كل نجوة الله ربي لا شريك له وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين رحمتك يا رحمة الله